من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد التقسيم السابع للفعل من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد ينقسم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد فالمؤكد ما لحقته نون التوكيد تقيلة كانت أو خفيفة نح لا يسجنن من الصاغرين وغير المؤكد ما لم, تلحقه ما لم تلحقه نون نح يسجن ويكون فالماضي لا يؤكد مطلقا وأما قوله دامن سعدك لو رحمتي متيما لولاك لم يكو للصبابة جانحة فضرورة شابة سهلها ما في الفعل من معنى الطلب فعومل معاملة الأمر كما شذ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجاد أقائلنا أحضر الشهود والأمر يجوز توكيده مطلقا نه أكتبا واجتهدا إذن الـ الـ الـ الـ نحن اليوم مع, يعني توكيد الفعل مع توكيد الفعل فالفعل قد يكون مؤكدا وقد لا يكون مؤكدا والتوكيد يكون بنون التوكيد ونون التوكيد هذه قد تكون ثقيلة أي مشددة فهي نونان وإما أن تكون خفيفة وهي ساكنه أي نون واقعه واعطانا مثالا على ذلك لا يسجن ولا يكون يسجن ولا يسجنن نون التوكيد الثقيلة المشددة ولا يكون نون التوكيد الخفيفة وهنا ابدلت ألفا نعم لأن ما قبلها مفتوح وسيمر معنا ذلك في في الشرح إن شاء الله تعالى وغير المؤكد الذي لا تلحقه لا نون التوكيد الثقيله ولا نون التوكيد الخفيفه الآن ما لا يؤكد لدينا أفعال تؤكد ولدينا أفعال لا تؤكد أولا الأسماء نضع الأسماء الأسماء لا تؤكد الفعل الماضي لا يؤكد إنما يؤكد الفعل فعل الأمر والفعل المضارع وعيد مرة ثانية الاسم. والفعل الماضي لا يؤكدان بنون التوكيد الثقيله او الخفيفه الذي يؤكد هو الفعل فعل الامر والفعل المضارع لماذا لأن كلا منهما يدل على المستقبل فالذي يحتاج للتاكيد هو المستقبل وليس الماضي وليس الحاضر الموجود امامي الذي يستحق التوكيد أو يطل يطلب التوكيد هو الزمن المستقبل وهذا متوافر في فعل الأمر والفعل المضارع إذا كان دالا على المستقبل أما المضارع الذي لا يدل على المستقبل ويدل على الحال فلا يؤكد فلا يؤكد إذا التوكيد له علاقة كبيرة في الزمن المستقبل لذلك لا يؤكد الفعل الماضي ولا يؤكد الاسم ولا يؤكد الفعل المضارع إن كان دالا على الخال وليس دالا على الاستقبال طيب لدينا بعض الاستثناءات أو بعض الشواهد على خلاف القاعدة فقال هنا قال لك الماضي لا يؤكد مطلقا إذن لا أفكر فيه إذن هو لا يؤكد أبدا طيب أما قوله داما نسعدك داما هي أصلا دامه. ودام فعل الماضي ونلاحظ بأن الفعل الماضي هنا اكد فيقول هذه ضرورة بل ضرورة شاذة إذن توكيد هذا كونه فعلا ماضيا أكد للضرورة الشعرية للوزن الشعري وهي ضرورة شاذة ما الذي سهل هذا التوكيد قال لأنه دامن فيه معنى الطلب فيه معنى الطلب فعومل معاملة الأمر وكأنه فعل أمر عومل معاملة الأمر لذلك يعني قبل توكيده فهناك رأي يقول لأنه دامنا لأن الفعل هنا داما دل على الزمن المستقبل فهو ماض في اللفظ مستقبل في المعنى مستقبل وقد ذكرنا سابقا لأن الفعل الماضي يمكن أن يدل على الزمن المستقبل، ممكن أن يدل على الزمن المستقبل للدلالة على حتمية وقوع هذا الفعل، وخذنا شواهد كثيرة من آيات الله والذكر الحكيم. إذا هنا كأنه قال إذا هناك دائما هذا فعل ماض. التوكيد هنا لدينا عدة أراض في تخريج التوكيد الفعل الماضي التخريج الأول بأن هي ضرورة شاذة هذه الضرورة الشاذة التي سهلها بأن هنا دام بمعنى بمعنى ليدم بمعنى, لي بمعنى, الطلب بمعنى الطلب الرأي الثاني يقول بأن هنا يعني جاز التوكيد لأن الفعل الماضي هنا هو في اللفظ ماض وفي المستق... في المعنى مستقبل ابن هشام له رأي يقول الذي سهله أنه بمعنى افعل بمعنى افعل يعني بمعنى الأمر أنه بمعنى الأمر كما شذق يقول توكيد الاسم لأن الاسم كما ذكرته قبل قليل لا يؤكد ولاحظوا اقائلن هي أقائل وقائل اسم فاعل قائل من, من اسم فاعل اسم فاعل وهو فهو اسم وأكد اسم الفعل هنا يقال لشبهه بالوصف لأنه وصف اصلا لأنه وصف والوصف شبيه بالفعل شبيه بالفعل لذلك يعني ورد هنا مؤكدا وقالوا أنه ضرورة ايضا وقالوا أنه ضرورة أنا دخل بعد ذلك في توكيد فعل الأمر فعل الأمر كما نعلم أنه دائما يدل على المستقبل زمنه المستقبل إذا هذا يؤكد يجوز توكيده مطلقا يجوز توكيده مطلقا لك أن تؤكده ولك أن لا تؤكده حسب الخالة التي تريدها. اكتب اكتبنا اجتهد اجتهد اجتهدنا اسمع اسمعنا وهكذا ندخل الآن في الفعل المضارع الفعل المضارع له ثلاث حالات: إما أن يكون واجب التوكيد أو أن يكون جائز التوكيد أو أن يكون ممتنع التوكيد يعني في وجوب في جواز في امتناع طيب نأخذ الآن متى يجب متى يجوز متى يمتنع توكيد الفعل المضارع؟ بالبنوني التوكيد الخفيفه أو الثقيله تفضل صلى الله عليه قال وأما المضارع فله ست حالات الأولى أن يكون توكيده واجبة الثانية أن يكون قريبا من الواجب الثالث أن يكون كثيرا الرابعة أن يكون قليلا الخامسة أن يكون أقل السادس أن يكون ممتنعة. طيب إذن الآن لاحظوا أعطانا ست أعطانا ست حالات لكن نحن يمكن أن نوزع هذه الحالات على حالات ثلاث فقط الحالة الأولى أن يكون توكيد وجوب التوكيد الحالات الثانية والثالثة والرابعة والخامسه هذا جواز التوكيد لكن هذا الجواز قد يكون قريبا من الواجب قد يكون كثيرا قد يكون قليلا قد يكون أقل من القليل إنما هو هذا تحت عنوان جواز توكيد الفعل المضارع الحالة الثالثة هو أن يكون ممتنعا امتناع توكيد الفعل المضارع طيب أسوأ متى يجب توكيد الفعل المضارع تفضل فيجب تأكيده إذا كان مثبتا مستقبلا في جواب قسم غير مفصول من لامه بفاصل نه وتالله لأكيدن وحين وحينئذ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة نعم إذن هذا الآن متى يجب توكيد الفعل المضارع هناك شروط الشرط الأول أن يكون مثبتا يعني لا أن لا يكون منفية إذن المنفي يمتنع من البداية الشرط الثاني أن يكون دالا على المستقبل فإذا دل على الحال فيمتنع التوكيد أيضا مثبت مستقبل أن يكون هذا الفعل المضارع جواب قسم يجب أن يكون مسبوقا بقسم جواب قسم مقدر أو قسم مذكور أن يكون جواب قسم أيضا في شرط آخر يجب أن تتوافر الشروط كلها لأن يكون غير مفصول من لامه بفاصل اللام الواقع في جواب القسم لا يجوز أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل فإذا فصل فاصل امتنع توكيده امتنع توكيده إذن يجب توكيد الفعل المضارع إذا كان مثبتا دالا على الاستقبال جوابا لقسم غير مفصول عن لام الواقعة في جواب القسم بفاصل يجب أن تتوافر العناصر الأربعة شروط الأربعة فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع توكيده امتنع توكيده. نعم، وأعطانا مثال. وطلاه لاكيدن أصنامكم. طلاه قسم. هذا قسم. لاكيدن اللام هذه وقع في جواب القسم. اتصلت مباشرة بالفعل المضارع أكيدنا. عطوا. والفعل المضارع اكيدن هنا مثبت غير منفي ودال على الاستقبال. ودال على الاستقبال. والله وطلاه لاكيدن أصنامكم. طبعاً إذا يقال وحينئذٍ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين والبصريين البصريين على يعني اللغة الشاذة والبصريين على القاعدة بصرة بصريين لكن أيضاً قالوا بصريين وكلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة إذا خلا من النون أو من اللام فيكون هذا من الشاذ يعني إذا كان تكسير مضارف في لام وما في نون توكيد في جواب قزم هو مثبت فهذا شاذ او ضروره شعرية او اتيت بالنون بدون اللام ايضا هذا شاذ اذا تالله لا اتيدن ما اصنامكم تالله لا تسالون عما لا تسالون عما كنتم تفترون تالله لا تسالون عما كنتم تفترون اذا هذه شروط وجوب كيد الفعل المضارع بأحد النونين نون التوكيد الثقيله أو نون التوكيد الخفيفة ندخل م. الآن في الجواز تفضل ويكون قريبا من الواجب إذا كان شرطا لإن المؤكدة أو لإن المؤكد بما الزائدة وإما تخافن من قوم خيانة فإما نذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ومن ترك نعم. توكيده قوله يا صاحي إما تجدني غير لي جدة فما اتخلي عن الخلان من شيامي وهو قليل في النفر وقيل يختص بالضرورة نعم إذن الآن دخلنا في الجواز لكن هذا الوجه عندما يكون الفعل المضارع بعد إما المكون من إن الشرطية وما زائدة، ما التي تفيد التوكيد التي تفيد وإما, وإما تخافن تخافنا، فقالوا هذا قريب من الواجب، يعني التوكيد هنا كثير جدا كثير جدا، وفي القرآن الكريم لم يرد إلا مؤكدا. الواقع في جواب إما المكون من إن الشرطية وما الزائدة للتوكيد لم يرد في القرآن إلا مؤكدا لذلك قال بعضهم بوجوب التوكيد وقال بعضهم بالجواز على أنه قريب من الوجوب على أنه قريب من الوجوب وإما تخافن من قوم خيانة وإما تذهبنا وإما ترين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ثم أعطانا من ترك توكيدي في الشعر أنا قلت في القرآن لم يرد الفعل المضارع بعد إما المكون من ان الشرطيه وما الزائد للتوكيد إلا مؤكدة أما في الشعر فورد فقال في الشعر يا صاحب إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من في رواية خلان والخلان جمع خليل هي جمع خليل والجدا المال والغنى المال والغنى ويا صاحي هذا منادى مرخم منادى مرخم نعم إما يعني إما لاحظوا تجدني لا لاحظوا تجدني لم يأتي الفعل المضارع لم يأتي مؤكداً إذن جائز التوكيد وجائز عدم التوكيد لكن التوكيد أكثر بكثير جداً لذلك قالوا أنه قريب من الواجب نعم ثم يقول وهو قليل في النثر ويختص بالضرورة يا أي عدم تأكيد الفعل المضارع بعد إما بأحد نوني التوكيد يعني هذا هو قليل في النثر عدم توكيد الفعل المضارع يختص بالضرورة عدم توكيد الفعل المضارع فالأصل إذن التوكيد توكيد الفعل المضارع بعد إما الخالق الثاني من الجواز فضل نعم قال ويكون كثيرا إذا وقع بعد أداة طلب أمر أو نهي أو دعاء أو عرض أو تمن أو استفهام لا ليقومن زيبه وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقول خرنق بنت هفان لا يبعدن قوم الذين هم سم العدات وآفة الجزر وقول الشاعر هل لا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي وقوله فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي اني امرء بك هائم وقوله أفت بعد كندة تمدحن قبيلا ننتهي الان الآن عنده يكون كثيرا يعني يكون توكيد الفعل المضارع كثيرا بعد أدوات من أدوات الطلب طلب ماذا يكون أمر أو نهي أو دعاء أو عرض أو تخضيط أو تمنن أو رجاء أو رجاء أو استفهام فيه معنى الطلب سو أعطانا أمثلة على كل جزئية من هذه الجزئيات نحو ليقومن زيد, زيد زيد اللام هذه لام الأمر ويقومن فعل مضارع والأكد الآن في نون التوكيد الثقيلة لأنه أتى بعد طلب وهو الأمر في الآية الكريمة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا نهية هذا نهي بعد نهي وهو طلب اكد الفعل المضارع وقول خرنق بنت هفان خرنق بنت هفان هذه بكرية عدنانية بكرية عدنانية ويقال بأنها أخت طرف وهناك من قال بأنها عمته يعني هناك رأيان بأنها أخت طرفة وهناك راي يقول بانها عمة طرفه نعم وهي شاعره جاهليه نعم تقول ماذا لا يبعدن قومي هذا اللا هنا للدعاء هذه الفعل المضارع هنا اكد بنون التوكيد الخفيفه لان وقع وقع بعد دعاء لا يبعدن قوم يعني تدعو انه لا يهلك ذكر قومي هذا هو المعنى تدعو ال يهلك ذكر قومها لا يبعدا قوم الذين هم سم العذات وآفة الجزر نعم الجزر هو جمع جزور وهي الناقه جمع جزور وهي الناقه نعم البيت الذي وقول الشاعر هل كمن الان هذه هل كمن هذا طلب تحضيض هذا طلب وتحضيض معنى البيت يجب أن نفهم معنى البيت هو يخاطب محبوبته يخاطب امرأة لاحظوا هل تمنن فهو يخاطب امرأة يقول لها ألا تجودين علي بالوصال وتفين بـ تفين بـ بـ بالوعود كما كنت في الأيام الخالية التي عرفتك فيها في وادي اسمه زي سلمي زي سلم اسم وادي بالحجاز وقيل في بلاد الشام إذن هنا هل لا تمنن إذن في طلب هل في تحضيض؟ طيب كيف وصلنا إلى تمنن نأينا أتى الآن هو الان الآن تمنن هذا مؤكد بنون التوكيد الخفيفة أصل تمنن هل لا تمنن مخاطبة المفرد المؤنفة تقرئين تكتبين تسمعين أنتي تكتبين أنتي تسمعين انت تسافرين في مخاطبة المؤنث المخاطبة فالاصل تمنين طيب تمنين الآن دخلت عليها نون التوكيد الخفيفة تمنين لدينا أيضا نون الرفع تمنين فالمضاد مرفوعه في ثبوت النون. لأنه الفاعل خمسة واليأظم متصل في معرفة الفاعل فلدينا نون هي نون الرفعه منين ودخلت نون التوكيد الخفيفة اجتمع نونان فحذفت النون الأولى يقولون تخفيفا يقولون هنا تخفيفا لأننا في ثلاثة أمثال إنما هنا مثلا يقولون تخفيفا وبعضهم قال أن النون هنا حذفت على تقدير بأن النون التوكيد الخفيفة هي نون توكيد تقيلة على العموم هو تخفيفا يعني حذفت النون تخفيفا فاصبحت الان بعد ذلك الياء ساكنه تمنين والنون ساكنه فحذفت الياء التي هي الفاعل فبقي الفعل تمنين اعيد الاصل هو تمنين تمنين في خطاب المفرد المؤنفة فهو فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع على متر ثبوت النون والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل دخلت الآن نون التوكيد الخفيفة اجتمع لدينا نونان كلاهما ساكن تمنين والنون تمنين ولو, ولو لم يكن ساكن الأول إنما حذفت نون الرفع يعني نون الرفع مفتوحة تمنينا اجتمعت نونان فحذفت نون الرفع تخفيفا حذفت نون الرفع تخفيفا فالآن التقت ياء المؤنث المخاطبة الساكنة مع نون التوكيد الخفيفة التقى ساكنان فحذفت الياء حذفت الياء التي هي الفاعل فوقيت الكلمه تمنن تمنن اذا هو فعل مضارع والفاعل هو ياء المؤنث المخاطبه المحذوفه لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين هنا الفعل المضارع أكد بالنون اكد بالنون لوروده بعد بعد طلب على صيغه التحضيض تحضيد يحضها ويخصها على ان تجود عليه بوعد في البيت الذي يلي فليتك يوم الملتقى ترينني تريني تريني ترين الان الفعل المضارع بعد تمن وهو طلب أيضا فاكد الفعل المضارع ايضا بنون بن التوكيد الثقيله ترينني وقوله افبعد كندة تمدحن قبيلة قبيلة يعني قبيلة قبيلة هي قبيلة يعني تمدحن قبيلة هذا هو المعنى وحذفت التاء هنا للضرورة فالآن بعد الاستفهام بعد الاستفهام اكد الفعل المضارع هنا بعد الاستفهام نعم إذن هذه الحالات التي يكثر فيها توكيد الفعل المضارع بعد الطلب ونكتفي اليوم ان شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسه في شذا العرب